ثم أما بعد، فهذا المجلس الثامن عشر في شرح مسن في أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكان ذلك في ليلة الثامن في ليلة الثامن من ذي القعدة في ليلة في ليلة السابع من ذي القعدة من ذي القعدة للعام. الحاذ والثلاثين بعد الأربعمائة والألف هجري بشرح شيخنا الفاضل أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله يقول الشيخ موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الايات المتشابهات وسيله للطعن في كتاب الله وفتنه الناس عنه وتاويله لغير ما اراد الله تعالى به فيضلون ويضلون واما الراسخون في العلم فيؤمنون بان ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض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 بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه اما بعد فهذا مرجعنا بفضل الله عز وجل ومنته علينا الى اكمال شرح متن اصول في التفسير والذي توقفنا فيه قبل رمضان قبل شهر رمضان هذا العام عند المحكم والمتشابه وبيان معنى المحكم ومعنى المتشابه وأوجه الإحكام وأوجه التشابه و. والآن الشيخ أو المصنف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى الموقف من المتشابه فبين أن الموقف من المتشابه في كتاب الله عز وجل على نوعين او هناك فريقان لكل منهما موقف من المتشابه الفريق الأول هم الراسخون في العلم والفريق الثاني هم الزائغون وقد, بي وقد بين موقف كلا الفريقين ربنا سبحانه كما في آية في آل عمران في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه بيطغاء الفتنة وبيطغاء تأويله هذا موقف الطريق الثاني موقف الزائغين أنهم لا يردون المتشابه إلى المحكم باختصار موقف لا ي... نعم لا يردون المتشابه إلى المحكم وإنما يتبعون المتشابه حتى يضرب به المخكم أو حتى يضرب آيات الله بعضها ببعض فيبهرون كتاب الله بصورة المتناقض أو الذي لا يفهم معناه هذا موقف موقف الزائغين وما أكثرهم نعم من أهل البدع والأهواء ولذلك حذر ربنا سبحانه منهم وقال الرسول صلى الله عليه والآله وسلم كما في حديث عائشة في, في حديث عائشة في الصحيحين بعد أن قرأ هذه الآية قال أولئك الذين حذر الله فاحذروهم و... والفريق الثاني هم الذين قال الله فيهم والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آه. يعني آمنوا بالمتشابه مع المحكمة ورد المتشابهة إلى المحكم وآمنوا به أي بمعناه وإن لم يفهموا كيفيته نعم ايات آيات الصفات واعتقدوا اعتقادا جازما انه لا تناقض ولا اختلاف بين آيات الله <تصفيق> وما كان ظاهره التعارض حرصوا على الجمع بينهم وهذا هو الميدان الذي يتسابق يتسابق فيه العلماء نعم و نعم رحمه الله تعالى كتاب قيم في هذا الباب في ضرق عن آيات الكتاب ثم ضرب الشيخ بعد ذلك عدة أمثلة في بيان موقف كلا الفريقين من بعض الآيات المتشابهات فبدأ بالمثال الأول فيما يتعلق بصفات الله و... وأشار إلى إثبات صفات اليدين أن لله تعالى يدين حقيقة حقي نعم حقيقتين لا تماثل أي المخلوقين وهذا مما <تصفيق> قد اعتبره اهل البدع والاهواء من المتشابه الذي يعني راموا تأويله وراموا اخراجه عن, عن معناه الحقيقي <تصفيق> ولما ظنوا أن إثبات اليدين على الحقيقة لله يوهم تشبيه الله بخلقه قالوا إن هذه الآيات التي تثبت اليد أو تثبت اليدين لله من المتشابه الذي أراموا أو ابتغوا تأويله اتغاء الفتنة كما قال سبحانه وعلموا أن اليد. تأتي على عدة معان في لغة العرب جمعها أو ذكرها قوام السلة رحمه الله تعالى الحافظ بعد أبو القاسم الأفضهاني في كتابه أهلم الخد في بيان المحجه حيث قال في بيان معاني اليد مستنكرا على هؤلاء الزائغين من قال وهذا لأن اليد في كلام العرب تأتي وذكر المعنى الأول بمعنى القوة يقال لفلان يد في هذا الأمر أي قوة أي له قوة له قوة في هذا الأمر وهذا المعنى لا يجوز في قوله لما خلقت بيدي وفي قوله بل يداهما ضصوتان فلا يصح لا يصح أن تقول لله قوتان بل يداهما ضصوتان على تأويل هؤلاء أنهم قالوا إن اليد معنى القوة هذا لا, لا هذا لا يستقيم في قوله تعالى بل يداهم مبسوطة والمعنى الثاني في لغة العرب لليد أي بمعنى النعمة والصنيعه نحو أن يقال لفلان عند فلان يد أي نعمة أي له عليه نعمة وله عليه صنائع من صنائع المعروف دي أي صنائع من صنائع المعروف لك يعني كما يقال أو كما يقول لك أحدهم فلان له أياذي على الناس أي له صنائع من صنائع المعروف على الناس <تصفيق> المعنى الثالث الذي أشار إلهي الأطوهني اليد بمعنى النصرة والتعاون النصرة والتعاون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هم يد على من سواهم أي يعاون بعضهم بعضا على من سواهم من الكفار المعنى الرابع أن تكون اليد بمعنى الملك والتصرف يقال هذه الدار في يد فلان أي في ملك أو في ملك أو في تطرف فلان وهذه المعاني الاربعه لا تستقيم في قوله تعالى بل يداهما بصوتان لا يصح أن تقول لله قوتان أو لله نعمتان أو لله نصرتان أو لله تصرفان إلى آخره فلا يجوز كما قال الأفضاني تثنية اليد في هذه المعاني الأرض فلم يبقى إلا المعنى الخامس من معاني اليد من معاني اليد في لغة العرب وهي اليد المعروفة على الحقيقة والتي تأخذ وتعطي وتقبض وتبصص وكما قال هنا ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتها لأن نشاهدها ونعينها فنعرفها ولكن ونعلم أحولها ولا نعلم كيفية يد الله فصار هنا عندنا في هذه الآيات التي أثبتت اليد لله نحو بل يداهم وبصوطتان ونحو قول يد الله فوق أيديهم لا يصلح فيها المعاني الأربع التي أتت في لغة العرب لليد ولا يصلح فيها المعنى الصامس وهو اليد على الحقيقة اليد التي لها صفات نحو القبض والبص والإعطاء والمنع والطي تطوي يطوي هذه هذه الطفات لا تكون إلى اليد وهذه أثبتها الله لنفسه وهذه المعاني فلا يصح في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن تقول نعمة الله فوق أيديهم أو قوة الله فوق أيديهم أو نصرة الله فوق أيديهم أو تصرف الله فوق أيديهم هذا لا يستقيم في لغة العرب حتى على يعني قولها ولللغوين من أهل الكلام إن كانوا أهل لغة فيعلمون أن هذا لا يستقيم على أصول او مقاييس اللغة نعم ونحن نثبت اليد لله مع نفي التمثيل ونفي التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع العظيم نعم اقرأ اقرأ ويقولون ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كدهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التطاضل من الله ولكن الحسنة سببها ولكن الحسنة سببها التطاضل من الله تعالى على عباده أن السيئة سببها التفضل،, التفضل ولكن الحسن سببها التفضل من الله تعالى على عباده اما السيئه فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فاضافه السيئه الى العبد من اضافه الشيء الى سببه لا من اضافته الى مقدره اما اضافه الحسنه والسيئه الى الله تعالى فمن لابد إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول مع وهم الاختلاك بين الآيتين لامتكاك الجهة. ما يوهمه؟ وبهذا يزول ما يوهم الاختلاك بين. ما يوهم الاختلاف؟ ما يوهم الاختلاف بين. الاختلاف همزت وصله هي تهمز قط يوهم الاختلاف. يوهم الاختلاف. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لامتكاك الجهة. لا هذا هو المثال الثاني الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى للآيات التي ظاهرها التعارض والتي تعد من المتشابه عند الزائغين ويعني بين الشيخ رحمه الله تعالى أن, أن هذه الآيات أو أن هذه الآية لا تتعارض مع آية أخرى ف... فهنا في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا فيه عز السبب يعني هذه المصيبة التي أصابت العبد هي بسبب كسبه فالإضافة هنا إضافة سبب وليست إضافة تقدير فالإضافة تكون على نوعين بالنسبة للأمور المقدرة إضافة أسباب وإضافة تقدير آه. فهنا هذه الآية هي إضافة السبب وأما في الآيات الأخرى التي فيها أضاف الله هذا إلى نفسه كان على إضافة التقدير إضافة الشيء إلى مقدره إضافة الشيء إلى مقدره وهنا بهذا يزول الاختلاف الذي يعني في ظاهر الأمر يعتبر مما يعني يوهم التعارض نعم وليس وليس هناك تعارض بين كلام الله عز وجل نعم نقرأ مثال فيقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل, فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله أكمل ولا يلزم من قوله ولا يلزم من قوله فإن كنت, في شك مما كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فإن كنت في أنزلنا الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أواقعا واقعا منه ترى تعالى؟ ألا ترى قوله تعالى؟ ألا ترى قوله تعالى؟, ترى قوله تعالى قل, إن كان ل... قل إن كان للرحمن ولد فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ هل يلزم منه هل يلزم هل يلزم, هل يلزم منه اي هل يلزم منه هل يلزم منه ان يكون الولد جائزا على الله تعالى, تعالى او حاصلا ان يكون الولد ان يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا كلا فهذا لا يكون حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن, فلا تكونن من الممترين أيكون يكون الانفراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي, لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لا قد يوجه لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لا يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله؟ لا يصدنك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيهه والغرض من توجيهه من توجيه النهي الى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم لا. هذه الآية التي في سوره يونس في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ف يعني اختلطاً علىها على البعض وظنوا أنها فيها إثبات فيها إثبات للشك أو نسبة للشك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ردد هذا جماعة من أهل العلم فقال ابن جرير في تفسيره إن قال قائل أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شك من خبر الله أنه حق يقين حتى قيل له فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قيل لا وكذلك قال جماعة من أهل الألم ثم ذكر ابن جرير لإثناده إلى سعيد بن وهو سند صحيح إلى سعيد أنه قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل قال لم يشك لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل وأيضا أخرجا بسند صحيح عن سعيد مجبير ومنصور والحسن أنهم قالوا في الآية لم يشك صلى الله عليه وسلم ولم يسأل وأيضا بسند صحيح عن قتاد أنه قال ذكر لنا أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل لا أشكه ولا أفعل. فإن قال قال ابن هذا، فإن قال فإن قال، فمن وجه مخرج هذا الكلام إذا إن كان الأمر على ما وصفت، أي أنه لم يشك ولم يفعل. صلى الله عليه وسلم. فالجواب قيل قد بيننا في غير موضع من كتابنا يعني يشير ابن جري إلى كلام السابق له. استجأ نعم استجازة العربي استجازة العربي قول الق القائل منهم لمملوكه إن كنت مملوك فانتهي فانتهي إلى أمره والعبد الأمر بذلك لا شك سيده القائل له ذلك أنه أنه عبده يعني يقول السيد للمملوك إن كنت مملوك ففعل أمره أو فانتهي إلى أمره يقول له هذا ليس على سبيل الشك أنه مملوك له ولكن قال له ذلك على سبيل التأكيد أو على سبيل التذكير فأنه مملوكه وإن كان ابن عطية يعني في تفسيره لم يستحسن هذا المثال واستحسن المثال الذي بعده من كلام ابن قيس قال بعد ذلك وأن منه قوله وأن منه قول الله تعالى وإفقال الله إفقال الله يا عيسى ابن مريم أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلهاي من دون الله وقد علم جل, جل نعم قد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقول ذلك وهذا من ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته والله, والله تعالى بذلك من أمره كان عالما يعني كان عالما أن رسوله لم يشك كما أنه كان عالما أن عيسى عليه السلام لم يكن هذا ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ كان القرآن بلسانهم نزل يعني أن هذا الخطاب هو موجه لقومه الذين شكوا تخاطبه خطاب قومه إذ كان القرآن بلسانه النظر هذا تأويل او قول جمهور السلف فيما عذاه المجرب جريب بأثني الطحيحة قال ابن عطية هنا وهذا هو التاويل الثاني في الايه وهو ايضا ليس بعيدا عن الصواب قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال ابن ابن عطية نعى الآية ما مخاطبه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض وهذا يعد موافقا لقول ابن جرير لأن هذا الخطاب المراد به ليس النبي ليس النبي صلى الله عليه وسلم إنما المراد به كل من يمكن أن أن يشك أو يعارض ثم قال في آخري تفسير في آخر تفسير الآية <تصفيق> ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس به وذلك شدة شدة التخويف، يعني فائدة هذا أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ويريد غيره نعم أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر من مثل هذا أو يحضر من مثل هذا فغيره من الناس أولى ب... آه بأن يحضر ويتقي على نفسه نعم هذا تأويل الآية ومن نحو هذا أيضا قال القرطبي في تفسيره أن المراد به المشركون من من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد, المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلا شك نعم من الآيات التي أشكلت على الكثير ولكن الرافخين في العلم بينوا معناها على الوجه الذي بيناه الآن وأيضا يقال هذا في قوله بعد ذلك في نهاية الآية فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أريد به غيره فأريد به المشركون ومن أعظم الكتب التي جمعت أو من أوائل المصنفات التي صنفت فالرب على هؤلاء الزائفين كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على الزنادق والجهنية فيما تأولوه أو فيما تأولته أو فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله الرد على الزنادق والجهنية او على الجميع والزنادق فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله فليرجع اليه لمن اراد الاستزادة فالرب على هؤلاء الزائزين فيما تشابه عليه من ايات الكتاب وايضا يرجع إلى كتاب الشيخ الشنطيتي من العلماء المعاصرين الذي اشرت اليه آنفا هذا موقف ان شاء الله تعالى بالله عز وجل التوفيق وان شاء الله تعالى موعدنا بعد صلاة العشاء لأن العشاء قد أزدنا لها عندنا الآن يعني على حوالي السبع ونصف أو الثامنة إلى الرضع مع درس أداب وأخلاقي طالب العلم إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله لنت أتخفرك وتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم